إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدعون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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نُنْعِمُ عَمِرَهُ لَنَكْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ الشعر وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ من كان حيا ويحق القول على الكافرين